افْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك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 فَاتَّخَذَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا اللَّحْمَ بُشَرًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ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 وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لا عبرة من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 أفلا تتقون؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماذا إلا بشرا مثلكم يريد أيه يتفضل عليكم ولو شاء الله.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 نَتُوفَتَوَبَصُ بِهِ حَتَّى ايم قال رب انصبني بما كذبون فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا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 فإذا استويت أنت وَمَنْ بَعْكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رب الموذين إن في ذلك لآياته وإن كنا لمبتدي